فَلَا أُقسِمُ بِرَِِّمَشَِقِ وَلمَ غَارِبِ إ لَ قادِرُود عَلَ أَنُّ بَدِّ لَ قَيرَم مِنهُ وَمَا نَحْنُ بِمَسبُوق فَذَلَّلَهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذارِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أن فِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يُغْفِلْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ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 إلا فررا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم ان مِ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا